قال رحمه الله وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نسر سبقة طيب حاصل هذا البيت أن العامل التمييز يجب تقديمه عليه مطلقا سواء كان متصريفا أو جامدا وهذا مذهب سبوي والجماهير مذهب سبوي والفراء وأكثر البصرين وأكثر الكوفين على هذا أن عامل التمييز يجب تقديمه عليه اي على التمييز يجب تقديمه على التمييز ولا يجوز تقديم التمييز عليه وقال مطلقاً عيزة كان العام متصرفا أو كان جامدا اما الجامد في لا يجوز تقديم التمييز عليه ما فيه خلاف الجامل في اتفاق لا يجوز تقديم التمييز عليه ومن مانتصرف ففيه خلاف فالجمهور على المنع الجمهور على المنع أي على منع تقديم التمييز على عامله مطلقا سواء كان جاملا أو متصرفا فلا يجوز نفسا طاب زيد نفسا طاب زيد هذا لا يصلح ولا يجوز عندي درهم عشرون باتفاق ثاني لا يجوز عندي درهما عشرون هذا باتفاق لأنه جامد ولا في نحو نعم رجلا زيد أن تقول رجلا نعمة زيد لأنه جامد ولا في نحو ما أحسن زيداً أدباً أن تقول أدباً ما أحسن زيداً لأنه جامد فالجامد باتفاق لا يجوز تقديم التمييز عليه والخلاف إنما هو فيه المتصرف فالجمهور أن العلم لا يجوزون تقديم التمييز عليه كالجامد والمصنف رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب هنا ولا ثلثة رحمه الله فقال وفعل ذو التصريف نزر سبق أي أنه وجد لكنه نادر قليل جدا أن يأتي التمييز قبله نفسا طاب زيد هذا نادر قليل جدا على لمنعه فهذا هو المقصود من هذا البيت معقول في بيان تقدم التمييز على عامله هل يجوز أو لا يجوز الجمهور على المنع مطلقا جاملا كان العامل أو متصدفا وقال في من محاكم سيأتي فجوز ذلك في المتصدف ومنعوا في الجامل مع غيرهم بالإجماع قال رحمه الله ماذا أسبويه ويسبون أيضا كذلك الفرا وأكثر المصيبين قبيل من ابو سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز التقديم والتمييز على عامله وأما التوسط بين العامل والمعمول فيجوز باتفاق طاب نفسه زيد طاب نفسه زيد هذا ما فيه خلاف التوسط لكن الكلام على التقديم على العامل وأما التوسط فلا مانع منه نقل الإجماع على جواز التوسط طاب نفسا زيد بين العامل وبين المعمون مرفوع هذا قال فهذا أبو السبوي رحمه الله ولن يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف عندك يا باب عبد الله هل يجوز هذا من ابن عقيل سواء كان متصرفا أو غير متصرف أن يأتي بأو بعد سواء التي تفيد شيئين وأو التي تفيد أحد الشيئين هذا مقبول من ابن عقيل رحمه الله سواء كان متصرفا أو غير متصرف وقال هنا أم غير متصرف اتفاق ما يحسن ينكر عليه بعد سواء لكن أو غير متصرف هل هذا مقبول منه ابن عشام يقول لحم قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا قال هذا لحن هذا مو صحيح منهم وإيضا شنع على الجوهر يصاحب الصحاح قال هذا ما يصبح منهم وأنت معامل الآن يجوز هذا إن ابن عقيل استعمل ويعرف النحو يجوز عند الجمهور نعم يجوز إن شاء الله إن شاء الله يجوز أم ابن مشان فهو يمنعها. يمنع يمنع وقوع أو بعد سواء لا يصبح هذا أبداً لأن الهمزة المقدرة الملفوق بها وجماعة من النحاء يقول إذا حذفت الهمزة جائز الاتيان وهو الأولى والاتيان بي أو أما إذا أتيت بالهمزة فلا يجوز الاتيان بي سواء أكان كذا أو كذا لا يصح سواء أكان كذا أو كذا لا يصح عند الجماهير منه لكن إذا حذفت الهمزة الظاهرة إنه يجوز إذا حذفت الهمزة لا بأس بذلك أما أصحاب المجمع فيجوزون متقنًا لتين بأو ذكرت الهمزة أو لم تذكر فعنده مجوز سواء أكان متصرفا أو غير متصرف جائز وكذلك سواء كان متصرفا أو غير متصرف مع وجود الهمزة ومع عدم الهمزة فابن عملي يرى هذا هذا من هره فبعنه أنه يجوز أو بعد سواء إذا لم تذكر الهمزة عنده بذلك نظرها في دماميني على المظلم ذكر ذلك صبا نغل عنه جلهم يغبنون عنه وايضا الرضي له كلام جميل في كتابه ايضا وهم عن مجيزين الرضي رحمه الله قال سواء كان متصرفا او غير متصرف نعم اما غير متصرف فباتفاق وعمل المتصرف فيه خلاف. قال فلا تظن نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرونا الثاني باتفاق الأول فيه خلا ومثل الثاني أيضا في المثال رجل النعمة زيد لا يجوز وأيضا أدبا ما أحسن زيدا لا يجوز للاشتراك بالجمود قال وجاز الكسائي والمازني والمبرد كذلك الجرمي تقديمه على عمله المتصدف فتقول هذا هو المدهو الصادق والتقديم على العام المتصدف لأمانع من ذلك السماع. ولى أيضا العلة التي ذكرها الخضر قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرّف. العلة جميلة. عندنا دليلان. القياس وكذلك السماع دليل القياس ودليل السماع. فالقياس قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرّف. يجوز تقديمها من مفعول غير مفعول. من مفعول غير مفعول زيد ضربته والتميّز فضلا. التمييز فضلا. فيلحق بغيره من فضلات التي يجوز تقديمه على عامل المتصرف وكذلك دليل السماع معهم وأيضا السماع معهم فقد سمع شواهد عن العرب في التقديم أي على المتصرف قال وجاز الكساير مازل مبرد تقديمه على عامل المتصرف فتقل نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي والعلة في المنع كما ذكر الخضري قال لأنه كالنعت في الإضاءة فلا يتقدم مثله علَّ جميلة وذكروا غير هذه العلة لكن الذي ذكر الخضري أحسن سهلة العلة في المنع أي بتقديم التمييز على عامله العلة في منعيه أنه كالنعت في الإضاءة كالنعت في الإضاءة فلا يتقدم مثله كما أن النعت لا يتقدم أيضا كذلك إيش هو الاشتراكه ما في الإضاءة عشرون رجلاً والضحك طاب زيد النفس وضحه أيضا كذلك وضح النسبة فهو كالنع في الإضاح والبيان فيأخذ حكمه قياسا وإنحاقا الاشتراك عنه قال رحمه الله فتقول نفس طاب زيد وشيئا اشتعل رأسي ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب شهد نفسا طقيبه تقدم تميز على عامله عندك إبراهيم. قال الحمد لله الاستحمام تاجه يعند صارخ ليلة ثعاب في افترات جار مجهور يتعلق بتهجُر بما متردّد ليتهجُر الواو والحال ما نافيا في الماضي ناقص اسمه ضمير شئ نفسا تميز. كان زائدة وما نفسا بالفراغ طقيبه زائدة كان. ما نحتاج لانه ضمير شئ زائدة. نفسا تمييز من تطبيق الآتي بالفراق التجارب المتعلق بتطبيق ايما تطبيق وخف طيب نفسا التمييز لتطبيق وبالفراق المتعلق بي تطبيق احسنت وشاء نفسا تقديم التمييز على عامل المتصرف وهذا ما بنقل سيما بعده قال ضيعت حزمي في إبعادي الاملى امر عويتو وشيب الراس يشتعل شاهد وشيب الراس يشتعل تقديم التمييز على عامله ضيعت حزمي فيه عاديا الامل لكن اعلم ان بعضنا زادنا لازم ام هذا بين شيء وراسم بين الناحي والمنفي دخلت بين النافي والمنفي ونظيره أيضا أنفسا تطيب بنيل المناء وداعي المنون ينادي جهارا أيضا هذا ثالث من الشاهن على التقدير لثر الحضري أنفسا تطيب بنيل المناء وداعي المنون ينادي جهارا جميل البيت قال وافقهم ووافقهم المصنف بغير هذا الكتاب في التسهيل مع شرحه في العمدة والكافية فهو مع من جوز هذا الصواب لما سبعته دليل القياس ودليل السماع قال وفقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب غليلا نعم جعل في هذا الكتاب غليل الفعل ذو التصريف نزرا سبقه فإن كان العامل غير متصرف، فقد منع التقديم باتفاق منع التقديم باتفاق فإن كان العامل غير متصرف، فقد منع التقديم لأنه جامد، فليس متصرف بنفسه. فإذا بيكون متصرف بنفسه، فليتصرف في معموله. العامل هذا لغير عنده أن شيء لن يكون متصرف بنفسه، فليتصرف في معموله. فإن كان العامل غير متصفف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نعطيه يكثر من هذه العبارة معنا الأولى أم غيره لكن يكثر كأنه لتقرير هذا المذهب حتى يرد على من منع هذا سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا والإعراب واضح عنده في محل؟ نعم. نكذا نعم. أحسن في عمار نعم في التعجب. فعذب سقذروه ويعود على ما وزيد مفرول به رجلا تميز أحسنته. وجملة أحسن زيدا رجلا خضر قال أو غيره ولحقه عندي عشرون درهما وقد يكون العامل متصرفا خلاف الأصل قد يكون العامل متصرف ويتبعون على المنع خلاف ما ذكر أن الأصل عند الجماهير العامل متصرف المنع وقد يكون العامل متصرف ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع نعم قد يكون العامل متصرفا والعامل المتصرف في خلاف التقديم عليه لكن في موضع الموضع يتفيقون على عدم التقديم قال وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلا ما يقال رجلا كفى بزيد فليجوز يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا نعم فعلا متصرف كفى يكفي لأنه بمعنى فعل غير متصرف هذا الفعل هذه العلة الآن هذه العلة في بيان المنع عللة المنع ما ذكرها الآن قال لأنه بمعنى فعل غير متصرف كفى في معنى فعل غير متصرف وهوسئتي قال لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا واضح فهذه العلة في المنع وإلا هو فعل متصرف لكن لما كان بمعنى فعل غير متصرف أخذ حكمه في منع التبنيم والتمييز عليه زيبة. قال رحمه الله بعضهم يمكن ما يتلل ابن عقيم واصحابنا اليوم انتهينا مجلد عندهم مرجعناك أسير أش المرجع أشير المرجع سيد بين عمده ربما تقدم على عملي الحمد لله وربما تقدم على عملي واسم جامد أصل منع اتفاق وذلك ضرورة ضرورات شعر اتفاقا تقول الراجز نارنا لم ير نارا مثلها قد علم ذاك معد كلها طيب لا بأس به نارا مثلها شاهد نارا مثلها العامل هنا جامل وهو مثل لكن هنا ضرورة فنارنا لم ير نارا مثلها الأصل لم ير مثلها نارا فتقدم ضرورة أما في غير الضرورة لا يجوز يدوزي لهم سبحانه وتعالى